Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim Wal Kitabil Mubin Inna Qur'anan Arabiyyan La'allakum Ta'qilun وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فَنُذَرِّبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وما يأتيهم من نبي إن إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن والاخرون العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض والاخرون وجعل لكم فيها والاخرون لعلكم تهتدون والاخرون والاخرون والاخرون والاخرون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 ما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يَنْشَأُ فِي الْحِلِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَوُشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون قل اولو تكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.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 i في um الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات baba, um, fao, ناس أمته واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من في الله لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فيضة ومارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنَّهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَ أَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ Festemzik bilady ucha ilek. Inna kaler suroty mustapim, wa inna وَاسْأَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأَبْ أَجَعَلْنَاهُمْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهتينَ عُبَادٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 Falaula ulki ale i a ser the habin oje a mele أسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولمَّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه Fattekوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم Sama jestem przekonana, że w tej chwili هل ma prawa أَن بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن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 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Am أم ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فإنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 Wielkie z وَلَا jesteśmy w duni znaleźć się w tym momencie. Wielkie z nich jesteśmy w stanie znaleźć się لا وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون